الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبدت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا وعن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا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 لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهم ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهم ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهم ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر انت الهنا انت الهنا لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي واراف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم اهدنا في من هديت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 وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا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 ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ولا عدو للدين الا خذلته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ان فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر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 اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك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 ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا اللهم البسنا به الحلل واسكنا به الظلل واسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدا النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا نسالك يا الله الا تشوي خلقنا بالنار الهنا ومالك رقنا وصاحب نجوانا وسامع شكوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه الحاضرين على النار اللهم اجرنا من النار اللهم قد علمت ساكن الجنه من ساكن النار فاي الدارين دارنا اللهم اجعل دارنا دار السلام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 اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلى أنيتها وسرها يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا اللهم ونسالك خشيتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا ونسالك الرضا بعد القضاء ونسالك برد العيش بعد الموت ونسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم مدهم بالعمر المديد والقول السديد والعمل الصالح الرشيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انزل على قبورهم الضياء اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالاساءه عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم انا نسالك القبول والرحمه اللهم انا نسالك القبول والرحمه والعتق من النيران اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفه المباركه من خير وعافيه وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديده اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مالنا الى جناتك واعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا ارحم الراحمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما نسألك ان تفك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين وردهم الى اهلهم سالمين اللهم انهم في حاجه عاجله الى رحماتك فانزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك اللهم انهم حفات فاحملهم وعرات فكسهم وجياع فاطعمهم ومساكين فارحمهم اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم اللهم انهم مظلومون فانتقم لهم اللهم انا نسالك ان تطر اعيننا بعودتهم اللهم انا نسالك ان تقر اعيننا بعودتهم ورجوعهم سالمين عاجلا غير اجل يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا وادم نعمه الامن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل اعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم من علينا بتحكيم شرعك المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ابرم لهذه الامه امرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر على بصيرة وحكمه ومنهج وسنه يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والأعمال والاهواء والادواء اللهم عليك بمن ادخل الى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بمن ادخل الى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بمهربيها وصانعيها وتجارها اللهم عليك بمروجيها وبائعيها ومن اعان على انتشارها اللهم ان لم ترد هدايه لهم فالعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والاخره اللهم اجعل شانهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك اله الحق اللهم أرنا فيهم يوما أسودا واجعلهم عبره لأمثالهم من المفسدين والمخربين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان